أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين زرية بعضها من بعض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 وَإِن وَعِذُهَا بِكَ وَذُجتها مِنَ الشَّيفَانِ الرجِيم فَتَقَبَّّهَا رَبّهَا بِقَبولُولٍ حَسَنِ وَأَ بَتَهَا نَبَةً حَسَنَ وَكََّّلَ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 هناك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذجية طيبة إنك سميع الدعاء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 وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال رب أنا يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقد قال كذلك الله يفعل ما يشاء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 وَإِذ قالَالَةِ الْمَلائِكَةُ يَ مَ يَمُ إِ اللهَّه طَفَكِ وَطَهرَكِ وَصطَفَكِ عَلَ نِسَ إِ العالممين ي مَرّ يَمُكُنُتي لِرَّكِ وَسجُد وَكاع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 وَيكَِّم النَّاسَ فيِيمَهْد وَكَهلَ وَمِنَ الصَّالِحيد قَات رَبًّا الن يَكُُ ل وَلَدُ وَلَ يسَسْنِي بَشَر قَاكَ ذَلكِك ال اللهَّ يَخلُكُ ما يَشَ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 ثَُّ إلََ مَ رجِعُكُم فَأَحْكمُم بَيينَكُم فيِي مَاكُتُم فيِيهِ تَخْتَلِفُون فَأََّ الذيذينَ كَفَرُوا فَأعَذِبُهُم عَذابَ شَددًا فيِي الدُّنيَا وَالآخَِ وَماَا لَهُم مِن النَّافِرين.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 فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلَ اللَّهَ عَلَا نَتَ اللهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ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 فَإِن تَوَلّوا فَقُولوا اشهَدوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تُحَاجُّونَ فِي إِبْرَاهِيمَ وَمَا أُنْزِلَتِ التَّوْرَاةُ وَالْإِنْجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ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 إِن أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَّالَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ وَدَّ طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون يا أهل الكتاب لِمَ تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباصل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون وقال وَإِفَتَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهًا وَاهِدًا وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ ولا تؤمنوا الا لمن اتبع دينكم قل ان الهدى هدى الله ان يؤتى احد مثل ما اوتيتم ان يؤتى احد مثل ما اوتيتم أو قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله وافع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم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 ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم في الاخره اولئك لا خلاق لهم في ولا يكلمهم الله ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وإن منهم لفريقا يلغون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب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 وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَّا آتَيْتُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ ثُمَّ جَاءَكُمُ الرَّسُولُ ثُمَّ جَاءَكُمُ الرَّسُولُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ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 وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَالنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ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 يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تسلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله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 وَ تَصموا بحَابِ اللههِ جع وَلا تَفَك وَذكُروا نعممَةَ اللهَّ عَكُم إذكُُم عدَ فَأََّ فَبَينَ قُل بك فَصبحح بنعممتِهِ وَكُتُ مَا لاَا شَفَاحُفْرَة مِنَ النَّارفَ أَن قَذَكُم مِنهَا كَذَلِكَ يُبَيّن اللهَّهُ لَكم آيَاتِهِ لََّكُم تَتَدُون